قُلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَاصِرٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا من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 وَيُ جَمُ أُُّ الْكِتَ وَإِنَّ نُرِييًَاَّكَ بَع الذي نَعيدُهُم أَونَةَ وَفطَََّكَ فَإِنَّ مَا لَْكَ بَلغُو وَعَلَن الْ تِنَ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعْتَدٍ لَهُ مِنْ حُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وتعم الكفف لم عوق بد